فصل القضية الموجبة وكذا الصالبة تنقسمان إلى معدولة وغير معدولة فالمعدولة ما يكون فيه حرف السلب جزء من المؤلوع أو من المحمول أو كليهما القضية القضية قضية حملية باعتبار آخر تنقسم إلى ما إلى وغير معدولة معذوله هي التي جعلها حرف السلب جزءا لها وغير معذوله ما لم يجعل حرف السلب جزءا جزء لها أي جزءا لجزئها لم يجعل جزءا للموضوع ولا جزءا للمحمول إذا قلنا زيد قائم هذا غير معدولة لأن الطرفان الزيد لم يخذ فيه حرف السلب جزءا وكذلك قائم هذا أيضا غير معدول غير معدولة لأنه لم يجعل حرف السلب جزء له لكن إذا قلنا يعني زيد لا قائم هذه صارت معدولة لأن حرف السلب هنا جزء للمحمول وكذلك إذا قلنا يعني اللا قاعد قائم اللا قاعد يعني غير قاعد قائم هذا ايضا لكن إذا قلنا بعض اللا قاعد لا قاعد قائم هذه معدولة الطرفين كلا طرفيه معدول القضية المؤجبة وكذا الصالبات انقصمان إلى معدولة غير معدولة فالمعدولة ما يكون فيه عرف السلب جزءا من الموضوع أو من المحمول أو كليهما مثال الأول قولنا حي جماد لا حي جماد يعني غير حي غير حي هو الذي يعني ليس بحي الذي ليس بحي ليس جماد هو جماد اللاحي معناه غير حي يعني غير الحي يعني ما ليس بحي هذا جماد اللي بعدها سمي هذه قضية معدولة لأن حرف السلب في الاصل موضوع لسلب الحكم كما نقول لا زيد حاضر يعني ليس بحاضر او لا رجل في الدار هذا كله يعني هنا لا مستعمل في ماذا في نفي الحكم هكذا حرف سلب موضوع لنفي الحكم يعني للدلال على النسبة السلبية وهنا جعل حرف السلب الذي حقه الذي هو موضوع لسلب الحكم وحقه أن يستعمل في سلب الحكم هنا قد جعل جزءا لأحد الطرفين فحرف السلب معدول أي ما قد عدل عن محله اللاصلي إلى محل آخر أي استعمل في غير المعنى الذي وضع له فحرف السلب معدول فلما كان حرف السلب الذي هو معدول جزءا للقضية سميت القضية معدولة نظرا إلى حال جزئها فتسميه هذه القضية التي جعل حرف السلب جزءا لاحد طرفيها او كليهما هذا تسميه تسميه الكل باسم الجزء لأن القضيه ليست هي التي صارت معدوله بل جزؤها وهو حرف السلب الذي فيها نعم ثم الله جماد مثال ثاني زيد لا عالم زيد لا عالم زيد لا عالم هذه قضية موجبة وصالبة هذه موجبة وصالبة زيد لا عالم هذه موجبة لأن معناها ما هو إثبات وصف يغائر العلم لزيد نثبت لزيد لا ننفي أن زيد العلم بل نثبت, نثبت لزيد وصفا منافيا مناقضا للعلم وهو الجهل يعني زيد لا عالم معناه زيد متصف بنقيض العلم أي متصف بالجهل بخلاف قولنا لا زيد عالم أو ليس زيد عالم هذه سالبة لكن هي سالبة بسيطة يعني موضوعها ومحمولها لم يجعل فيه حرف سلبي جزءا وعما هذه هي موجبة معدولة المحمول زيد لا عالم موجبه موجبة المحمول لا زيد عالم أو ليس زيد علم هذه سالبة محصلة. يعني صالبة غير معدولة فرق واضح في المعنى زيد لا أعلم معناه إثبات الجهل لزيد ويثبات الجهل لزيد لا يمكن إلا بثبوت زيد فهذه القضية لا تستق إلا إذا كان زيد موجودا وكان جاهلا أما ليس زيد عالم أو لا زيد عالم هذه تستحق بأن لا يوجد زيد يعني الزيد الذي ليس بموجود يمكنه نفي أي شيء عنه ما الذي هو معدوم يمكننا أن نقول ليس بعالم ليس بجاهل ليس بقائم ليس قائم كل شيء حتى النقيضان يمكن نفيهما نفيه عن المعدوم فليس زيد عالما هذا لا تقتضي وجود زيد بل تصدق على وجهين الوجه الاول لا يوجد زيد زيد إذا لم يوجد لا يكون عالما والوجه الثاني أن يوجد ويستصف بالجهل، أما زيد لا عالم هذا لا يصدق إلا إذا وجد زيد وتصف بالجهل، وزيد لا عالم هذه قضية موجبة، لكن مع المحمول، فأحرفنا فيه هنا لا عيسى بالحكم، بل هو جزء للمحمول. نعم. مثال الثالث مثال الثالث الله لا علم الهي لا عالم يعني غير حي غير حي غير عالم غير حي هو جماد غير عالم هو الذي لا هو, هو الذي ليس له علم نعم ثم الهي لا عالم هذا في الإجابة لكن الله حي لا هل يعني الله حي لا عالم هل, هل, هل هو صادق في الحقيقه التحقيق يعني انه ليس بصادق هذا الكلام لان الله حي معناه من اتصف بعدم الحياه من وجد واتصف بعدم الحياه وهو الجماد و آه... لا لا علم معناه متصف بالجهل جماد اهل يصاب بالجهل اليس العلم بين العلم لا... ليس التقابل بين العلم والجهل هو تقابل العدم والملكه هل كل من دفع عن العلم يقال له جاهل لا لكن لو قال هكذا يعني اللا قائم اللا قائم لا قاعد لا يعني بعض اللا قائم لا قاعد وصحيح مثلا يعني مضطجع هو لا قائم ولا قاعد أيضا هذا في الإجاب وعما في السلب فمثال الأول حي ليس بعالم لا حي ليس بعالم مثال مثالا ومعدولة الموضوع اللاهي ليس بعالم يعني شيء متصف بما ينافي الحياة وهو الجماد ليس بعالم نه وهذه صالبة مع موضوعها معدولة معدولة المحمول جعل عرف سلب جزء للموضوع ومثال ثاني العالم ليس بلا حي العالم ليس بلا حي لأنه حي نعم لا أليست الحياة شرطا للعلم فكيف يكون العالم لا حي العالم ليس بلا حي مثال الله حي ليس بلا جماد حي ليس بلا جماد لأنه جماد وغير المعدولة بخلافها وغير المعدولة بخلاف المعدولا إذا غير المعدولا هي القضية التي لم يجعل حرف السلب جزءا لجزئها لم يجعل جزءا للموضوع ولا للمحمول ولا لا ولا, ولا ولا لهما لا لهما ولا لأحدهما فأوسم غير معدولا في الموجبه بالمحصلة وفي الصالبة بالبسيطة يعني محصل معناه قضية موجبة معدول غير معدولة المحمول بسيطة قضية صالبة غير المعدولة نعم انتهينا من هذا فصل قضي يذكر الجهة في القضية عندنا موجهات خمسة عشرة موجهة لا لابد أن ننهيها اليوم لا فهي من أصلين وباحث في الكتاب لا لأن الموجهة ما هي الموجهة ما هي الجهة ف نحن نعرف أن القضية لا بد أن يوجد لها محكوم عليه ولا بد أن يوجد لها محكوم به ولا بد أن يوجد لها نسبة ليس ذلك زيد قائم هناك زيد هناك قائم هناك ثبوت القيام لزيد وهذه النسبة لا بد أن توجد لها كيفية في الواقع في الواقع في نفس الأمر النسبة الموجودة في القضية بد أن يوجد لها كيفية مثلا زيد قائم ثبوت القيام لزيد له كيفية هل نستطيع أن نقول إنه ضروري؟ لا هل نستطيع أن نقول إنه ممتنع؟ لا لكن هل نستطيع أن نقول إنه ممكن أو نستطيع أن نقول إنه موجود في أحد الأزمنة الثلاثة فإذا قلنا زيد قائم فثبوت قيام لزيد الذي هي النسبة سواء ذكرنا أو لم نذكر في الواقع لهذه النسبة كيفية وهو ماذا؟ إمكان يعني زيد قائم زيد قائم معناه في الواقع قيام زيد ممكن أو قيام زيد زيد قائم يعني قيام زيد بالفعل أي متحقق في أحد الازمنة الثلاثة. لكن لم نذكر ذلك لم نذكر ان زيد قائم بالفعل يعني في أحد الازمنة الثلاثة أو زيد قائم بالإمكان يعني زيد قائم قيام زيد ممكن لم نقل ذلك بل قلنا زيد قائم لكن لو قلنا الإنسان حيوان ليس المعنى يعني الانس... ثبوت الحيوانية للإنسان ممكن أو في بعض لزم في بعض الثلاثة لا بل معناه ثبوت الحيوانية للإنسان ضروري أي محال انفكاكه انفكاك الحيوانية عن الانسان عنز... عن, عن الإنسان محال على معتقد الفلاصفة معتقدهم ما أن الفلك دائما يتحرك لكن ممكن انفكاك, انفكاك الحركة عنه لكن لا ينفك بل هو دائما يتحرك على هذا المعتقد إذا قلنا الفلك متحرك ما معنى هذا الكلام؟ أي متحرك دائما ليس معنى أنه متحرك بالفعل او انه متحرك بالامكان او انه متحرك يعني في وقت معين لا بل يعني معناه متحرك دائما اي حركة لا تنفك عنه وين عم انفكاكها عن وكذلك اذا قلنا يعني على معتقدنا الصحيح قلنا نعيم الجنة موجود نعيم الجنة موجود وما معنى موجود دائما ليس المعنى موجود في أحد الأزمنة الثلاثة أو موجود بالإمكان لا هكذا يعني لكل قضية للنسبة الموجودة في أي قضية لا بد من كيفية في الواقع هذه الكيفية الموجودة في الواقع يقال لها مادة القضية مادة القضية إذن صار للقضية أربعة أجزاء محكوم عليه محكوم به نسبة ماده مادة ثم ها الذي يدل على المادة الواقعية الموجودة في نفس الأمر يمكن أن يدل عليه بلفظ ويمكن أن لا يدل عليه بلفظ فإذا لم يوتى بلفظ يدل عليه فالقضية يقال مطلقة فإذا قلت قلنا الإنسان حيوان هذه مطلقة لكن إذا قلت الإنسان حيوان بالضرورة هذه موجهه نعيم الجنة موجود هذه مطلقة نعيم الجنة موجود بالدوام هذه موجهة لأن الجهة ما هي الجهة هي الجهة اللفظ الذي يدل على مادة القضية ومادة القضية ما هو ما لنسبتها من الكيفية الواقعية وهناك مادة مادة لا لا يمكن أن يوجد لا لا يمكن ان لا يوجد للقضيه لكن يعني اللفظ الذي يدل على المعدة وهو الذي يسمى بالجها فهذه الجها يمكن أن يذكر ويمكن أن لا يذكر فإذا ذكر فالقضية موجهة وإلا مذكر فالقضية سلطة إذا المطلقة إذا القضية المطلقة قد يوجد لها ثلاث توجزات هي ثلاثية محكوم عليه محكوم به رابطة وال والقضية الموجهة فيه أربعة وجزء ما هي محكوم عليه محكوم به ورابطة والجيهة نعم ثم هذه الموجه فاسألون قاضي يذكر الجهة في القضية في سما موجهة ورباعية أيضا قاضي ذكر الجهة في القضية في سما موجه موجهة الجهة هو اللفظ الذي يدل على مادة القضية أي على كيفية نسبةها وفي سما موجهة ورباعية أيضا والموجهات خمسة عشر نعم والموجهات خمسة عشر كان لولا أن يقول خمس عشرة أليس ذلك لأنها ليس المعنى الموجهات خمس عشرة موجهة معدود هنا مؤنث إذا كان معدود مؤنثا فمن ثلاثة إلى ثساء يخالف المعدود في التذكير والتينيذ وعشر إذا كان مركبا فهو يوافق المعدود، فينبغي أن يؤنث العشر ويذكر النيب، يعني والمواجهة خمس عشرة هذا اولى. لكن توجيه الصنيع المصنف ما هو أن المعدود إذا لم يذكر يجوز التذكير والتنيت، أما القاعدة إذا وجد المعدود في إذا صرّه بالمعدود لذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث أن من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال ولم يقل ستة من شوال مع المقصود يوم أليس ذلك وهو مذكر فلماذا لم يقل أتبعه ستة المعدود غير موجود فإذا لم يذكر المعدود يجوز هذا واحد نعم ثم والموجهات خمسة عشر عشرة ثمانية منها بسيطة وسبعة منها مركبة بسيطة ما معناه ما, ما كانت حقيقتها إيجابا فقط أو سلبا فقط أما مركبة ما كانت حقيقتها مركبة من إيجاب وسلب ذكر أحدهما بلفظ صريح والآخر أشير إليه باللا دوام أو باللا ضرورة لا. هذه مركبة فبسيط مثالهما هو أن نقول كل إنسان حيوان بالضرورة هذه يعني بسيطة لماذا؟ لأن معناها إيجاب فقط يعني إثبات الحيوانية لأفراد الإنسان بالضرورة وكذا إذا قلت الإنسان ليس, ليس آآ آآ الإنسان أو لا من الإنسان بحجر بالضرورة حقيقته سلب فقط لكن لو قلنا كل كاتب متحرك, باليرا... متحرك... متحرك الأصابع بالضرورة ماذا مكاتبا؟ لا دائما ما هذا الكلام؟ حركة الأصابع ضرورية لأفراد الكاتب أفراد الكاتب زيد عمر بكر خالد حركة الأصابع ضرورية لهم ما داموا متصفين بالكتابة ثم قلنا لا دائما لكن حركة الأصابع ليست بدائمة لأفراد الكاتب يعني بالنظر إلى ذواتهم معناه أنه يعني يوجد اندفاع الحركة في بعض في عهد الأزمنة الثلاثة فلا دائما إشارة إلى قولنا كل فرد من أفراد الكاتب يعني ليس بمتحدك الأصابع بالفعل فلا دائما هذه إشارة إلى قضية تقول أننا كل فرد من أفراد الكاتب يعني ينتفي تنتفي عنه حركة الاصابع في أحد الازمنه الثلاثة إذن هذه القضية في حقيقتها إيجاب وفي حقيقتها سلب فهي مركبة من الإيجابي يوسلب س... لذلك تسمى بالمركبة إذن موجهة إما بسيطة وإما مركبة بسيطة هي التي حقيقتها إيجاب فقط أو سلب فقط مركبه هي التي يعني حقيقتها إيجاب وسلب لكن بشرط أن لا يصرح بكل منهما بل يصرح باحدهما ويشار إلى الآخر بقيد لا دوام أو بقيد لا ضرورة لا. فمركبه يوجد فيه إجاب وسلب لكن أحدهما يصرح به والآخر يشعر إليه باللا دوام أو لا, أو لا ضرورة لأن اللا معناه هذه النسبة المذكورة في هذه القضية الأصلية ليست دائمة فمعناه يعني تحقق خلاف هذه النسبة في أحد الازمنه الثلاثة وإذا قلنا لا ضرورة معناه هذه النسبة المذكورة ليست ضرورية أي هي ممكنة للتفكك وإذا كانت ممكن وإذا لم تكن ضر النسبة إذا لم تكن ضرورية فخلافها تكون ممكنة فتكون لا ضرورة إشارة إلى ممكنة عامة ثم فالموجهات بسيطه ومركبه فاحدها احد الموجهات ما هي الضروريه المطلقة وهي التي حكم فيها بضروره ثبوت المحمول للموضوع او سلبه عنه ماذا مذاه الموضوع موجوده يعني الثبوت المحمول للموضوع أو انتفاع الموضوع محمول عن الموضوع وبعبارة أخرى النسبة الثبوتية وبالنسبة السلبية ضرورية ما دام الموضوع موجودة ضرورية معناه يعني محال انفكاكها كقولك الإنسان حبان بالضرورة ما معنى الإنسان حبان بالضرورة؟ ثبوت الهيوانية يعني ضروري للإنسان أي محال انفكاك الحيوانية عن أفراد الإنسان ما دام ما دامت ذاتهم موجودة لا في وقت معين ولا في وقت غير معين لا حينما يتصفون بوصف فلاني بل يعني كلما يوجد الذات فالحيوانية ضرورية ضرورية معناه محال انفكاكها فالإنسان حيوان بالضرورة هذه عن ما هي ضرورية مطلقة موجبة لأن الحكم فيها بضرورة ثبوت الحيوانية لافراد للإنس... لأفراد الإنسان متى ماذا مذاته ماذا ماذا مذاته موجودة نعم هذه ضرورية مطلقة موجبة ثم والإنسان ليس بهجر بالضرورة هذه ضرورية مطلقة صالبة والثانية الدائمه المطلقة هذه الآن بسيطة. لأن كل قضية من من هاتين القضيتين إذا نظرنا إلى حقيقتها إيجاب فقط أو سلب فقط نعم كيف يعني انظروا إلى قضية الأولاء الإنسان حيوان بالضرورة هذا حقيقتها إيجاب فقط و لعشيء من الإنسان بهجر بالضرورة حقيقة سلبه فقط كل واحده واحدة من من هاتين قضيتين فيها إما يجاب وإما سلب هل فيها إيجاب وسلب كما في المركبة لا, لا. ثم والثاني يعد عيمة المطلق وهي التي حكم فيها في هذا بدوام ثبوت المحمول الموضوعي وسلبه عن آه يعني الدائمة المطلقة هي التي حكم فيها بدوام ثبوت المحمول يعني ثبوت, ثبوت المحمول للموضوع أو اندفاع المحمول للموضوع دائم ليس بالضروري ما الفرق بين الدائم والضروري الضروري هو ما يستحال انفكاكه يعني انفكاك محال ودائم معناه انفكاك ليس بمحال بل هو إنفكاك لا, انفكاك لا يوجد انفكاك لا يوجد ولا يلزم من ذلك أن يكون الانفكاك محالا لأن الذي لا يوجد منه ممكن لا يوجد محال لا يوجد إذن يعني الدوام من الضرورة لماذا فعلت هكذا نعم. لا لا التي حكم فيها لا ثبوت ثبوت المحمول الموضوع. أسأل به عنه. كل لا لا لا لا كقولك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لأن الحكم فيها بضرورة النسبه ولماذا سمي مطلقة لأن ضرورتها لم تقيد لا بوقت معين ولا غير معين ولا بوصف كما سيأتي في سائر القضايا فنقول يعني نسبة ضرورية ضرورية متى؟ كلما يوجد ذات الموضوع لا نقول في وقت معين ضرورية في وقت معين أو في وقت غير معين أو في وقت اتصاف الموضوع بصفة لا نقول بل يعني كلما يوجد ذات الموضوع إذا الحكم بالضرورة لذلك ضرورية ثم الضرورة ليست مقيدة بوقت أو وصف لذلك سميت مطلقة ضرورية مطلقة دائما مطلقة كذلك لأن الحكم فيها بدوام النسبة ثبوتية بسلبية ثم دو دوامها غير مقيد بوقت معين أو غير معين ولا بوصف لذلك مطلقة وهي التي حكم فيها بدوام ثبوت المحمول للموضوع وسلبه عنه كقولك كل فلك متحرك بالدوام يعني كل فلك كل سماء متحرك بالدوام يعني حركة ثبوت الحركة دائم لأفراد الفلك بالنظر الى ذواتها يعني كلما توجد ذواتها حركة تدوم لها نعم ألم نقول يعني الدوام وعم من من الضروره والضروره اخص فكل ما يكون مثال للضروريه يمكن ان يكون مثال للذائمه وليس كل ما يمكن مثال للذائمه يكون مثال للضروريه فمثلا في هذه في, في, في هذا المثال لو قلنا كل فلك متحرك بالضروره لا يصف لكن كله فلكم متحركم بالدوام صح، فالحركه دائما ليست ضرورية. يعني لا تنفك لكن ليس بمحال إن انفكاكها. وكذلك إذا قلنا يعني نعيم الجنة موجود، نعيم الجنة موجودة بالدوام صحيح، لكن نعيم الجنة جنة نعيم الجنه موجود بالضرورة لا يصح. لانه لو انقطع ينقطعه ممكن ممكن في ذاته وإن كان الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنه لا ينقطع فينقطعه في يكون تخلفا أو لما أخبر به الله سبحانه وتعالى من هذه الناحية يعني هو محال لكن في هد ذاته وممكن نعم، لا أه؟ لا على لا كلاهما ذاتي ضرورة دوام كله لا لا لا لا لا معناه لا لا وهذا لا لا يوجد لا ليس لا ما لا يوجد لا لا ما, ما, ما لا يوجد فيه ممكن لكن لا لا لا لا ومنهما هو ممكن يعني غير موجود وغير ممكن ايضا مثل لا موجود لا ممكن فالدوام أعمل منه الضرورة نعم والحكم في هذه النوعين كليهما بالنظر إلى الذات لذلك سميت مطلقة هذه دائما مطلقة وتلك ضرورية مطلقة نعم بدوام ثبوت كقولك كل فلك متحرك بذوام ولا من الفلك بساكن بالدوام كذلك لا شيء من الفلك بساكن بالدوام يعني اندفاعوا سكون عن, عن الأفلاك دائم بالنظر إلى ذواتها والثالثة المشروطة العامة الثالثة من الموجهات ما هي المشروطة العامة لماذا سميت مشروطة لأن الضرورة فيها مشروطة بالوصف العنواني يعني لم يقل إن النسبة ضرورية كلما يوجد ذات الموضوع لا بل قيل كلما يتصف ذات الموضوع بالوصف المذكور في القضية يعني تكون النسبة ضرورية فمثلا حركة الأصابع ضرورية لأفراد الكاتب لكن لا مطلقا بل يعني كلما يتصف بالكتابة